موسيقى من ماني مغني من هتعبني wa dami bi thaba ياك ركنا أمس يوم أضمّ ضعن غيابك ينفتح قلبي لبابك يوم أضمّ ضعن غيابك ينفتح قلبي لبابك خطوتك ريحة ثيابك يا حنونة خطوتك ريحة ثيابك يا حنونة يوم أفتح ما أشوف إلا الأمل غمضة عيوناً يوم أفتح ما أشوف إلا الأمل غمضة عيوناً. Kint a la kint a szem, kint a szem, kint Szedd a útvonalat, ó, a város من لما ريغني